عبدت الله من شفت الدينار وشفت عبادة عبدت الله من شفت الحريم وشفت عابدها عبدت الله من شفت الأصيل انخان بجوادة عبدت الله من شفت الحياة سيدي. قصيدي وانسجا يقعد نعاسي بول ملامح. إلي نشرب تناهيد المساجد ثم قعدها صباح البنت لا شعشع شع فضاها من سنقلادة صباح النبت لا مالت شموس هبنا هدها يروح الشاعر القبر القصيدة بروح ميلاده ويدفن روحه في قبر القصيدة ثم يولدها وتتنفس هوى الحبر الطهور وتنفث بعاده ويقطع من حزن موته مزن صوته يمهدها يهزهزها على جرح الصهيل وترمح عناده ويشعلها قوتة تنثر جمر في كبد ناقدها تمز الروح وتكن الولد في قهوة اجداده تصبه طيب لاعاث النذل بدلال قاصدها فضاها حمحم الهيلة العتيق بدله تجواده ضماها تمتم الشيح العتيق بظل جاحدها تجي أرحم من الدمعه بنفس الوقت جلاده تجي بجهادي مطواعة تجي مطواعة وجهدها تجي دموع من عيون الصلاه بروح سجاده تجي عيون من دموع الصلاه بروح ساجدها مثل طفل يحب أمه تحت تكبيره عياده تفوح امه رضا لا شب حنينه من يعايدها مثل قرمص تظل بدلته والشمس وقاده ويغمس كل فناجيله في صدر الشمس يوقدها عليها الله اذا شافت صدور الارض نهاده تصب الارض في فم السماء تروي تنهدها تطق الغيمه لو حتى المطر ما طق بيعاده تطق وينظر اطفال المطر سكين راعدها شريت النفس أنا أدريهم يجون أكثر زهادة ونفسي لو تبي نشري لها والله لجلدها عبدت الله من شفت الدينار وشفت عبادة عبدت الله من شفت الحريم وشفت عابدها عبدت الله من شفت الأصيل انخان بجودة عبدت الله من شفت الحياة الدوس سيدا. برواد ملامح كما نسعد بتواصلكم عبر البنكود. اثنان ثمانية خمسة ثلاثة ثلاثة ستة ثلاثة ثلاثة